يوقد من شجرة مباركه زيتونه لا شرق لا شرق ولا غرب يكاد زيتها يضئ يكاد زيتها يضئ ولولا نور على نور, نور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 رحمة الله وبركاته وشيء من المحكمة جميعكم على رسول الله بسم الله وعليكم وعلى آله وصدق سنة ومسكينة هذا صحيح الإمام المسلم رحمة الله تعالى في كتاب المساجئ الواضع نبام أمي عن عشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع العاشدة الناهية مخصودة في الزجر فهو يستفاد من التحرين التحرين أن ينشد صاحب الضالة انه في سبيل البطل ابن الغنبي ما الله تها كل مثل خارج المثل اريد ان تنشد عنها والنشد هو الطرب طرب هذه الضاله بامر الذهاب بوط الحيوان يطوره يسأل عنها كل ناس هناك من رأى أو عرف أكان عنها ألا الله قبل كل شيء ألا يجأ هذا إلى سبيل المعطار ليس هذا السبيل الصحيح لأن المساجد لم تُبْنَ لِهَذَا نَمَا بُلْيَةِ الصَّبَاءِ وَلِذِكْرِ بِلَاهِ وَلِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فليست المساجد موضعاً للبيع والشراء فليست المساجد موضعاً لرفع الأصوات والملحام خرج الرجلان في جمال عليه الصلاة والسلام ودخل المسجد يتلاحيانه يتخاصمانه وقد النبي عليه الصلاة والسلام ليخبر الناس لموعد ديبة, ديبة كما في الصحيحين انشغل به وهم يتلاحيانه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فانظر ليصلح بيننا ثم محمد صلى الله عليه وسلم فكنت خرجت لاخبركم بوعيد ليله القدر فوجدت رجلي نيته لاحيا وعسى ان يكون خيرا فمن كان منكم في المذل من العصر لأن المساجد لا حرمة ولا تخديثها ولا أعظيمها فيجب أن يجنب المساجد نشد الضارة والبيع الشراق فيه ويلحق ببيع الشراق عقد الإجارة وما إلى ذلك ولا يطلق فيها المقاضاة بمعنى لو لك ضرائم عند شخص وطلقه منه في من المسجد لا بأس المسجد يكون له وعظا وزاجرا فيخضي ويسدد فقد تلحى هذان الرجلان فيما بينهما كان بينهما مال ودين فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا كعب بن مالك ضاع الشاطر عمي كده ضاع النص يعني يعني هم مئة ألف خليهم خمسين ها فقال كعب المالك مع الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعبد الله النبي حضرا وهو الطرف الثاني قم فقدك قم فقدك الآن أخذ بنا عجل وضع أو ضع وعد يعني أنا علي مئة للتاج على أساسك عسربي ده أغصال شهر وشهر وشهر شيرت منه سيارة شيرت منه فلاجة غسالة إلى فلاجة طب أنا في وقت كده بعد ما فت الغسالة والفلاجة والسيارة ففتح الله عليها بمال نقط عايزة سدد طب هو عليها التحصيل بيمتال ينزل شويه 100 من 100000 بين 10 و 20 في الحال لا بس. لا معنى اسمي بقى اربعه دول و اربعه عجل المسجد لا يبيع ولا يشتري لا تنسى بيت بضله لا يقال في الشارع او هذا في الذي يشتمل على ذكر الله ولا محاسب الدين ولا المواعظ هل يجوز ان ياكل ويشرب في المسجد لا بأس معنا اهل الصفه كانوا ياكلون هل يجوز ان يكون مسجد قهوه لا بأس أهل الصفة لم يكن لهم مأوى إلا المسجد ففي أمور جائزة وأمور غير جائزة من الأمور غير جائزة فول رضي اليد إلى الضالة منه فما يجد إلا المسجد طيب إنشد الضالة على أبور المساجد ممكن في المحافل ممكن في الأسواق لا بأس لكن شوف لما جاء يشعى للناس بالضواء الله كان الجزاء يبقى لهم لا الله عليك دعاء وإخبار في فلماذا ناس فلماذا تعرض ناسك لها طب عندنا ما رقب فيكم اللقبة ففي ضواء وفي لقبة اللقبة دي عشرين جينات مئة جينات قليل كثير من ألمان مفتاح السيارة هنضارها جثتها في المسجد معنا طيب هنعمل ايه مدرومش تعلن عليها في المكبر الواحد لان الاعلان عليها في رفع الصوت وانوين عم رفع الصوت في المسجد الواحد طب الحل في هذا ايه بقى؟ ان مثلا المسجد يتفقوا ان هذا الشيء يعلق في المكان فلان طب خافوا ان فيه واحد صالح يأخده ويمشي يحطوه امام المسجد يحطوه امام المسجد معنى يقول لا بأس بها يحطوه عند امام المسجد للناس اللي ضع لهم في شائف المسجد, المسجد. هذا إذا كان التنقطة وجدناها بالمزل يعني إحنا نحن جلسين عنه انفضل المجلس ولقد بالله واحد نسأل محمولنا لا بأس يا جماعة الخير انت رجل جلسين محمول من هذا؟ هينه ضعفين في المزل نشيره بلا ما يضعك بالله المنع عنه بقى وأول ما ينقل فعلي نشير له ايه أستغلي الاجتماع الناس واجأوا لهم المحمول بتاع من يضعب بالله لا طرق من الخارج وتنسد وتعدى انما احنا اللي انا جالسين في واحد مشى الشالسه الشالطه هتضيع لو لم اقول يا جماعه الخير اللي كنت هنا ليش كنت هنا بنلطف داخل المسجد ده بقى sabia لو تكلم يدرك الناس لان اذا يدركهم ستضيع هذه هذا المتاعش يضيع خلاص قال جامع المجلس وواحد نسى كلمه من هذا لباس بيان انا بالتعاون على البر والتقوى حفظ على اموال المسلمين طيب اذا في حاجه اسمها ظلم في حاجه اسمها وقفه طيب ظلم في الادمي بقى. الادمي في المسجد ضاع ولدي طب المسجد ده مئت متر طب مئتين متر طب ألف متر المسجد الحرام طب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام طب أولاد ال... هيروح مش فيه هي يدي بقى اللي ينطبق عليك معنى لأن ضابط اللقيبي من البخر وأنا متعوّط أما والبشر هذا الله أعلم ما عليه وكيف ستتقف عليه ما مع... يستر واذاك قد شالكم الجميع انه لا باس بان ينشد هذا الصبي في المسجد ولو كان مسجد الحرام من اجل الحفاظ على ابناء المسلمين احنا بالحج بتضايق علينا امهنا بتضايق علينا ابنائنا صاحب الحج ولا ملو بيحصلش والروح قطع وكل مجتمعين في ازدحام يحلق الجميع أحياناً لا يجد إلا بعض المساجد معنى لله الحمد لله مهيئين جمعيات ولجانب هذه الأشياء وأنا مفضل الله سبارك وتعالى إذن الآن معنى إنشاذ الطالب معنى اللقطة في التصيب فبمعنى ضياع الأدم نفسه فقدان الأدم إن لم يزد إلا المسجد فلا بأس بك طيب الآن النعي نعي, نعي الأموات إن كان بمعنى الإخبار بدون مكبرات كانت تكلم أخبار كما النبي عليه الصلاة الصحابة أن النجاشية قد مات فأنا أتكلمهم بما بيننا ما رفعش الصوق لم ينابي لم يرسل من ينابي في طرق المدينة وشارع المدينة اليوم احنا معنا طرق المواصلات ميسارة مسهرة يستطيع الإنسان أن يتصل بإخوانه من أطراف الدنيا ليصلوا على هذا المين ويدعوه له ويشفعه فيه إلى أخير فما يفعلون الناس من السير في والنداء والمفاخرة مات اليوم فلان زوجته فلان ابنه فلان كان يشغل منصر كلام وطالع كلام وانا بعمله تأزيم الوقت وانا من فحص دي بقى مفاخرة بالزاهدين زمان زمان لناك فاحنا عايزين ننبه نستطيع ننبه ان الناس يستمعوا في الساعة الكولانية على فلان يلا يا جماعة فيش كان انتصالات اليوم يصدرهم جيدا يقول هنا فأقول له عن نشد الضل نشد الضل طيب بلاش واحد صاحب الضل نفسه هيجي واحد صاحبه ينشد حكم حكم المالك حكم حكم من المالك. المالك نفس الشيء فرح جزم عبدالطهر أحمد بن عمر مصر ولا حدثنا ابن وهد عبد الله جواهد ابو محمد عن حي ابن من رائفان <تصفيق> عن محمد ابن عبد الرحمن عن ابي عبد الله مولى الشداد ابن الهان انما سمع ابا هوريه والصحابي الزبيب ابو عبد الرحمن عبد الرحمن ابن صف حظ الصحابة الكرام يقول الله صلى الله عليه وسلم من تمام بالعالم رجلا يلحق بالرجل المرق معنا يلحق بالرجل الطفل الرجل يشمل العالم بالحكم والجزاء بالحكم سواء ما سامع رجل ينشد يعني يطلب يساله الله في المسجد اي مسجد ان كان لا رضها الله عليك فان المساجد لم تبنى لهذا الان ممكن ان تقول الرجل لا رضها الله عليك وتمشي وان كانت احيانا ما تمشي وبيحصل جدا واخد ورد وتجاذب وعالم بيقولوا فان المساجد لم تبنى لهذا فقول لك ولما بنيت بيقول الشيخ ابن القيم اذا انت ان المساجد لم تبنى لهذا ما تقولوش من اصل لم تبنى لهذا ما تقولوش الكلمه دي بلاش منها ان يفتح باب زنا زواج ليش ما تفكر باليمين قالوا وليش ما خرب بينه ليش ما خرب بينه طب ما دي الحمد لله غير بالدعاء يا إخوة. لا يقال في كل موقف الحمد لله لا يد لنا ولا يد لنا غلب ولا يد لنا ولا احنا بنهل البواسد الحمد لله احنا البلد ها لا ننسى ده الشيء لكن انا اقول شيء الان لو فرضنا ان رجلا من قلبي جاء ينسد الضوء في المنزل لو قلت له لا رضا الله عليك حصلت مشكلة كبيرة عليك وقعت مفسرية ومضاربة فهنا إن قلتها في سرك لا بأس اتطاعا واغلاطا لباب المفاس عرق الميخان طارق الله بيك قال وحددنا زعير بن حاف أم حزمة النساء قال حددنا المقرئ عبد الله بن عزيز مقرب قال حددنا قال سمعك أبا الأسرع والجؤل يقول حددني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هرين. يقول سمعك رسول الله, الله بمثلي كم حديثا طرحنا حديث من وصحابه أبا هريض حديث أبا هريض ومن عنه الحديث الأول لسلام ده أبو عبد الله مولى الهاتف أولى شبال ابن الهدى وعنه ومن عن محمد ومن عن حيوان ومن عن ابن الهدى أبطاء المصري يقول غمان مصري محدداً الحجاج ابن الشعش تحجاج ابن الشعش الحجاج ابن يوسف معنى الغد وهو أيضا. لكن معوش الحجاج ابن يوسف الأمير الجاهل معنى الأمير الجائف ليس الثورة بقية ولا الحق من المسأل انتهينا بي لما ده حدازي محمد الشعر الثقض الثقض معروف بالشعر وده معروف بالجائف فالحدازي عبدالله الزر لمعمر العفر ابن هلمان المنات السبعان أبو بقى بل أخضرنا الثوريين أبو عبد الله سبيان بن سعيد أدعو عن علقمة ابن الارض عن سليمان ابن هريد عن أبيه هريد ابن المصيد أن رجله نشد في النشد في هو رفع الصوت ومن هو النشيد؟ النشيد هو رفع الصوت في نشد طلبه رفع صوته في المسجد طب هل هي جزر مصاد في المسجد بالعلم؟ لا بس إذا احتاج الإنسان إلى هدف. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوم الجمعة فيعن صد ويحمل وده وتنتبخ أوداته قال أن رجل نشد في المسجد يبقى من دع إلى الجمل أحب ثم من فقال أن رجل نشر فقال عليه الصلاة من دعاً إلى الجمل أحبار اللي بينسد اللي بيصايح المعصاب يطلق الجمل أحبار فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا وزدت لكن كلمة لا وزدت هذه اللي النبي عليه الصلاة والسلام لا تشكل ما السنة عند السامع وعندما الخلط جابيه لكن يأتي بعضنا تستعملها تأتي المفاسد والمشاكل اشوف بقى كده انت لو انك عملت بحديث رحت وفي وجوه المتحين الطراب وجعت واحد انضحك مرة ومرتين ثلاثة اربعة كنت انت جبت الطراب في وجهك اعميته طيب بعد ان عمل تتحمل انت ديه في فقدان البصر والنور معنى؟ والبصر ديه كم معنى؟ وانتاني ديه؟ يعني انت في طبعا انت في الزمال الاول لا تغرم ولا تضمن وانت اقول حاجة ليه؟ في الشريعة قائمة صح انما اليوم هتتغرم, هتتغرم لا تتغرم من هنا ولا يوم لعم فمفيش لها؟ اذا انت باركو الحديث التاني من نظر من باب رجل فرأاه ففق عينه وفلا عليه صح طيب بيقول لي عاملها ازاي الناس اللي عارفين ولا هم مرتين بالهم له ولو جيت تعمل هذا كما سلم من ورائي وكم انت هتغرم حق في حتى يا رب ما صاحبك فويده ان الانسان يكون حكيم مع النصوص على ولذلك الدنيا طيبه ان الله في ألم يقول احيانا الفتوح تغير تغير الزمان من المكان وهذا ما على الفرط لكن هذا فعلا أمر الواقع موجود معنى يا أخوان عارفين ابن عباس رضي الله عنه مرة جاء راضي مشتكتين هاللي قاتل مو من توبكة مفيش مكفول باب وعدين مرة ثانية هاللي قاتل مو من توبكة من يحول بينه وبين التوبة مروا عمي كده مروا عمي كده كانوا في المرة الأولى شوف واحد شريه بجهل سلاحه ورايح عازم يعني يقتل فقال له ليس لو توب عشان يبنعه فقال له مرة ثانية شوف وزق كده ايه ندمان فقال لا لو توبها اسمي عريس دي صاحب البيئة ها؟ توفات المئة يا نارا تقولوا في المدى تقولوا توفات المئة يا نارا خلاص نار نار مئة وخلاص بيقول إنسان حكا عاد معنا بارك الله وبرك الله فدال واحد لا وزدته لا أردتها على الله عليك وتشوفوا معه واشترا في المسجد لا أربح الله تجارتك وتجي كانوا في ها زي واحد كان يدخل صوت وأول مدخل صوت لا إله إلا الله واحدة ولا الشريكة لا باعلى صوتك لو الملك ولو الحمد وعلى كل شيء قدير يخيه واي ميت واحد الحديث أول ضعيف طيب انت طاعب لا سكلان وباعلى صوتك كأنك مجر جاسب كل الناس يقعون بالصورة فيه ما من جاي جاي لو من عصر ايه يعني من عصر الهمان من عصر الحجر بيستقوم ويقول كده يعني والله واحد من المشايخ كده صاحب فضل وعلم لو كان بيدرس في مكه فانتوا عارفين امام الحرم في اصوات فدخل واحد بياع له دكان فبيقول له بكم الصعانه الصعاب نظر الواجه في قائل ايه صعاب يبقى اسم من ايه ترجع بكام الصعاب بكام الصعاب بكام الصعاب على وشك مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة عريضة انت تتكلم من انت انت تتكلم واحد جزار واحد صاحب دكان الا من نسان قومه الله سبحانه تعالى قال الا من نسان قومه عشان تقيم عليهم حكم اصلا انت تتكلم بالنحو العربية الوصحى مع الشيخ سيناح مع الشيخ حسار مع الشيخ محمد عامل ممكن تنشي مقبوله انها تروح بكامل بطلان خلنه مصفعان على وجه اه كمش كناك الان او تروح تقوله لا وجه لا اردها الله عليك شوف تقوله بتاستخرج لبرا بعد هذا مشكله اصلا مش انت كلم انت بخرج لبرا اشوف اكبر طبيب عد بالباق يعلم يا رباق لما وجدنا هذا فالإنسان ركرة الأحديث دي لابد يحطلها فكر وأحكام والأحديث دي ما نفهمهاش فينا وحدنا نفهمها معضاء القواعد في النفاسة والبصار هو كده ابن تأمير من يقول يعلم إنما الحكيم ليس الحكيم من يعرف خير والسر انما الحكيم من يعرف خير الخيرين والسر للشرين هو الحكيم اللي عنده يميز يعني يعني يعني يعني يوزي الأمور ولذلك التطار دي زباني بن تيميع كان بشرابه خبور اختفير شربين خبور فيروح ناس من المسلمين ينهونهم ينهون ينه... ينه... ينه... ينه... يقولوا يعني انت بشراب خبور مش ده حرام ده مش كيف فابنتا يقول خلوك وخلوهم خلوهم خلوه لما بشرابه بيرفاله عن المسلمين والمسلمات خلوهم لأن هم صحيحين يمسكوا السيوف ويتعالوا في البطول المسلمين والمسلمات وفيداً نخليه أحسن شارب رافع أحسن أنا فقه لأفق العلماء رجال الله بك لا وجد انما بنيت المساجد وإيه؟ لما بنيت المساجد فالتأل لما نرح الحساسات قال لأ وجدتها وذلك الزمان ما تشكل مساجد ولو واحد من الصحابة لو عمر قالها للرجل عمر أمير ممنين ما يقولها للوحد ما يستجريش داكي ويكلمه بحظه لو عمر قال للرجل لا وجدك لا أربح الله في جارة لا أردها الله عليه ويعرف يعني, يعني هيعرف يبص فجع عمر أصلا ما يستطيعش فذلك المسألة تتعلق بالشخص أحيانا تتعلق بالمكان أحيانا تتعلق بالزمان أحيانا يختلف ولذلك كل هذا مدرج تحت الآية الكلمة تذكر ان نفعت الضوء الله عليه وسلم صلى الله عليه قال لا وزدت وإنما بنيت المساجد لما بنيت له بنيت لإنه للصلاة للذكر قراط القرآن ليه التهليل فيه اعتكام فيه عبادات فيها سجود فيها رقوع فيها خشوع وعلى هذا النواة ما يمنعش بعض المساجد أخرى كالأكل والبيان معنا؟ لا, لا يمنع لكن هذا في الغالب إنما بنيت مساجد لما بنيت له لبيانة الغالب في بيوت هذه الله عنه ويذكر فيها سمو يسبح له فيها من غضور رجال لا تنهيه رجال لا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة وإنتاج قال حدثنا ببقر بن أبي عبد الله المحمد العبس الكفر أبو بقر له أخو اسمه أبو الحسن, الحسن. يبقى أبو الحسن اسمه أبو الحسن قال حدثنا وكيع من جراح أبن من منية من أبو صفيان كان من عباد كفر وزهد وزهد وكان بديلاً وقيل له أن تزاهد الخوف وعابده وبديلاً قال لي فرحي بالإسلام الفرح كميعين على السمين إنهاء مغامر يجعل إنسان نحين ليس شيء معظم طبعا لو لم أذكر أشياء كثيرة في كتب الطيب نستملك كثيراً لكن نحن يتمنى اليوم نعود نحاف عشان نرجع لحرف دانا عشان نرى ندخلها كثيرا السم نبيه احيانا عفء يعني غالبا عفء على صحيح فالمهم هو اكله قليل خيامه كثير يقول ليه ومع ذلك يقول انا سمين لفرح الاسلام مش من كفر الاكل قال لا حدث عن ابي سيناء عن علقمة ابن مارطة عن سليمان ابن بوريد عن ابيه عن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى قام رجل فطال من دعي لجمده الأحمر أو الجمل أورا وقال النبي عليه الصلاة له يخاطب الرجل لا وجد إنما بنيت المساجد لما بنيت وفيه أعطال عن ابن عبد حسن لما تضيع عنه تضيع له ضائعة يقول اللهم برب اللهم جمع الناس ليوم الله ريبه فيه اجمع عليهم حاجة مثل هذا الغاث المعفوظ هنا ناس بالدعاء به اللهم جمع الناس ليوم الله ريبه فيه اجمع عليهم حاجة يعني أنا بالنسبة بجربتها أنا كثيرا مثل هذا الدعاء والله ما ألبث قليلا إلا أجد الشيء لسيما يعني أبحث على الكتب حيالا كل كتب دخل في بعضها مغلفات بلا كده وكتاب شمه الثاني والوقت ضيق ومع الدرسه ومش عارف لا أجوم أجوم الدعاء بإذن الله الراف اللي هو الراف اللي بعده يمين شمال تحصل الكتاب مش مسألة في احنا هم متعامل مع الكتب كثيرا أكثر متعاملات مع الكتب تمام؟ لأن تتشابه لكتب من, من المجدلات سهلة توصلها بسرعة لكن ما يكون عندها مغلفات كثيرة أغلبة كثيرة من الكتب الأجزاء وبعضها صغير وبعضها رقيب وبعضها كلا وكتشابه فأي مرصوصة عرفه أحد تقعد ربما ساعة ساعتين أحيانا الإنسان لا يزد ويخرج بخفاي حلين ويجي بشركة في السيارة وقول على الله وعسى الله أن يذكرنا المسألة الفلانية وما إلا ذلك ما نعمل أي هكذا ما بينه قال لا وجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له فيه بقى ايه النبي عليه الصلاه والسلام ليه لان النبي عليه الصلاه ذكر الحكم وذكر عيله الكره انما بنيت, بنيت ففي حسن التعليم وفي ان من الجاهل في هذا سواء سواء أنا من باب التعزيم منذ أحيانا كده واحد بيعتص وهو مش عارف أحكام إيه؟ الأوطاس هل يحمد الله ولا ما يحمد سؤال يحمد السر ولا يحمد جهة صح؟ طب انت مأمور انك ما تشمتوك إلا لما يتسمع تحميلك طب ابنك مش حافظ الحكم مش عارف الحكم لا يشم أخذته بجهل ولا لأ أه؟ ما شمت له ولن قلت يا الحمد لله وهو على الشك ناك على ما نتعلمه وتعرف الأحكام صح؟ لكن في مسائل يستوى فيها العالم للحكم والجهة من عرفنا؟ طيب قال إنما بنيات المساجن لما بنيات لا لم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الحكم العلم صح تعليم المسألة وذلك كما قال إبناليم عليه السلام ولكن يضمئن غالب تذكر لرجل الحكم والدليل إذا كان من من يعيد الدليل ممكن واحد ما يستوعبش ذكر الدليل أبدا هو عايز كلمة منك بس نعم لا هيكي نعم لا. هي لا, لا يجوز لا يجوز حرام لا ليس بحق فلو زودت عليه يتلبخ فما تزودش عن كل ما تزودش بالجوال انظر الناس اللي أممت ايش حجم هذا الرجل ايش مستوى هذا الرسول الدخان نعم حددوا الناس بما يعملون التريدون أن يكذبوا الله رسوله فحكد الناس بما يناسب المقام والحال الزمان والمكان قال حدثنا قتيبة ابن سعيد ابن رجل قال حدثنا جريف وابن عبد المدر عن محمد ابن شايد عن علقمة ابن مارد عن ابن بريد سليم عن ابن بريد عن أبيه قال جاء ربيه بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفتح فأدخل وصوله من باب المسجد دخل وصوله فإيش عمل يتهي من رأى الجمل الأحمر من رأى الجمل الأول النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت الحد قال مسلم شيبة محمد بن شيبة قال هو شايف ابن نعام نعام ابو نعام روعا المسعد هو شي جرير وغيره او روعا نصعر روشين من الكوفيين شعر ابن مليعه الكدام ابو قدام علما بان من كان منتمسا للحلقه الصامحه فلياتي حلقه مسعد ابن قدام فيها السكينه والوقار واهلها أهل العباة وعية الأخوان باب السهو في الصلاة والسجود له وقلنا من قبل السهو على أربعة أنحاء سهو بزيادة سهو بمقصال سهو مع التحري سهو بالشكل معنا الآن الأول زيادة سجوده بعد التسليمتين الثاني نقصان قبل التسليمتين طيب التحري بعد التسليمتين واحد سهل بعدين تحرّف ووقف على الصور جمال الشيطان قالت انت صليت ركعة ووصلت ركعتين فجعت قال لا في الطولة أرأت بصورة وبروحة وفي الثانية أرأت بصورة ألم نشرح كده تحرى عرفه صح؟ يتذكر هيشفر متى بعد التسليمات طيب واحد ثانية يتشك بقى جال الشيطان جالسا الله يترك عتين أو خلاف. ما عرفش يتحرى الصواب لم يعرف تحرى الصواب يعمل ايه يبنع الأقالي ويسجد السجود السهوي قبل التسليمتين إذن كامل قام معنا أربعة أنحاء بسيادة قبل.. بعد التسليمتين منقصان قبل التسليمتين بيه مع التحري تحري مع الإصابة بعد التسليمتين الشك مع البناء على الأقل قبل التسليمتين إذن إذن عارفنا الآن مواضع السجود السهوي مواضع إيه؟ طالما يكون قبل التسليمه وطالما يكون قبل التسليمه بعد التسليمه طيب تعالوا بقى احيانا الانسان يسمع على عنده اشياء ايش رايكم مره يجهل بزياجتين ونقصان في صلاه واحده فيغلب جانب ايه بعد التسليمه واضح طيب مين واحد سهى في النقصر مرتين والنقصار بزياده مره واحده هي ده اللي ايه نقصار قبل ايه تسليمه عرفنا طيب واحد كده طمص لنفس فجال واحد من وراه سبحان الله سبحان طيب طب هو متاكد انه ما اطاش ولا سهى يعمل عمل المنع اجتهاديه هو اجتهاديه هو لا بدل الواحد طلعه اتنين بكره يعمل بطولين فطولة فقتين الامينين عربنا طيب واحد جاب يصلي للناس يقول كله جال سبحان الله وبرضه هو بصيره هو الغلطان لان الخطأ على الواحد ألصق به من الأكثر هؤلاء الجماعة الكبيرة أعرفنا يا إخوان حكم أحكام السياه الدباء طويلة الدين معنا وأشكال عجيمة جدا وأحيانا يسف الشخص في أركان أحيانا يسف الشخص في واجبات أحيانا يسف الشخص في مستحبات وسنن وإتاء كل واحدة من هذه الأحكام ولذلك الإمام ده يريد أن يتقدمش للناس جزافاً كده شف نفسه ما تشعر لأوبة تسألوه أنا أدخل الصباح هتعمل لك مشكلة أحياناً يتقدم الشخص هناك من هو أفطى منه هناك من هو أعلم منه وراءه في السطح ويحصل له إرتباعك لا أعرفش حل المشكلة لا أعرفش حل مشكلة فإذا الإنسان هيكون إماماً إذا من قراءة جميلة أحكام جميلة تجويد معارفة بأحكام الصلاة وأحكام سجود الإسلام إن بيحصل الانتبال كبير جدا بين الناس عرفنا يا خوان طب الإنسان إذا قام الآن من التشاوى الآن قام اعتدد الناس سبحوا بعض الأيام ما يحصل أما ده غلط هو مجلس كتم مصايما عادش الجامع طيب هو الان كبر وكاد ان يقوم مكملش وسبحه يرجع فاني. يرجع ايه يرجع تاني ما وليس عليه سجود شر ربنا يقو لانه قد التشف طب هو قام ولم يكتشف الاوسط سيكون سجود السهل قبل التسليمتين أو بعد التسليمتين قبل التسليمتين إن فالنقصاء طب الآن واحد سهل على السجود الثاني على السجود الثاني براك على أخير يعني لماذا سجد إلى سجدة واحدة براك على أخير وجلس قرر التشاهل مسلم تمام بعد مسلم كلا يا الله ده من سجد سجد دا يعمل ايه؟ هو جاب سرج راح في البسط اهو راح عند الباب يعني بيستخدم شوفوا بقى يروح ينزل مكانه يقعد في مكانه سواء المكان ده ولا امهم يقعد ما يكبلش وقع كده هو. يعد. يعد الله اكبر هو. لا لا الانتقال ده زيادة عن الصلاة احنا عايزينك تبدأ الصلاة من حيث أنت تكمل من حيث أنت جالس هتزود قيام بقى وجلس أنت تعمل كده الله أكبر من تقايا وما أنت تجلس سواء هتنزل زود سيئا في الصلاة إنما أنت جالس كده مش تكبيرة الإحرام بقى الانتقال الله أكبر وتزوج عرفنا مش يكبر تكبير احرام لان الصلاة ما بيشفع تكبيرتان احرام من الاحرام انتبههم احنا عايزينه يجلس كده مكانه ويعمل كده يعني يرفع جونا ما يرفع يعني هم يعمل تكبير في الله الانتقال والنزول للسجود يجيب السجدة كده ويقول الله اكبر ويعتبر اجلس وعن يقرأ التشغل ومعدين هيعمل افعاموا الانتباه هل في زيادات في ايه؟ زيادات هل ريتم؟ طب واحد كده هم دخل عرف الله واحد واحد دخل كده وصله وكبر سجل السحران ايش رايكم؟ سهع الصلاة انت العقل يخرج من الصلاة تمام طيب واحد نسى من الصلاة ركع وخرج وبعدين دهل حمام بعد وخرج الحمام تذكر في ركع يروح ويجيب الصلاة من جديد واحد كده نسى ركع نسى مدخلس الحمام نسى مدخلس قبوة تمام يجيب ركعه مالك في فرق بين احدى ولا واحده طيب هو ما اذا ذكر الوقت الا بعد الساعه يجيب ركعه ما هو مضطرب بالطهارة خلاص طب ماذا لو ذكر الشيء اللي بعد ساعتين يجيب برضه ركعه انه كان مضطرب بالطهارة طب ما اذا ذكر الشيء اللي بعده 5 يجيب ركعه بشرط ان يكون مضطرب بالطهارة قد من نام عن صلاته او نسيها فليصلح جنازه من نام عن صلاه كامله او بعضها او ايه في شرك على شركتين اذا كده اذا نيرش عليا في دمه يجيب ركعتين اذا يعتبر خرج من الصلاه ويعيد الصلاه من جديد النبي عليه الصلاه لما صلى الصلاة الربعية رجعتين سهوة معنى أكوان كلم الناس وراح بنى على صلاة نعم لأنه لازالت الصلاة لأن الصلاة لم تكتمل الصلاة لم بعد فبنى على ما تقدم ولا بدأ صلاة من زبيد بنى على ما تقدم يعني إخوان ولذلك جلس مكانه عليه الصلاة والسلام وقام بضقعة ثالثة طب هو جلس كده وقام جاب الانتقال قيم هل سجود إسلام وسلام ليس له السبب يعني إذا سجدت بعد التسليم عفر عايز أقول حاجة تانية هل ستجد السهوة والتشافر ليس لو تشافر إذا أنت بتعمله بعد التسليمتين فليس لو تشافر إنما تسجده وتسجده خلاص عربنا هذه فليس لو تشافر لكن لو كان قبل التسليمتين فلن تشاهد بتجد السجدتين وتسجد عربنا إخوان طيب الآن نبدأ نقرأ كده وما يمر بنا إن شاء الله نحاول معنا قال حتى ذا لأي عبد الحمد وثمين يا ياسم مستمول. قال قرأت على ملك ملك ابن يا يابن أنس أبو عبد الله مام دا عن إذن إيش عن أبي سلام ابن عبد الرحمن عن أبي رائرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فنبس عليه الشيطان بعد من آدم فيه أطرق حتى فيه صلاة في كل أمور إن أحدكم إذا قام يصدر جاءه الشيطان فليس عليه عليه حتى لا يدري كم صند فإذا وجد ذلك أحد يقول فليسجد سجدتيني وهو جانس يعني نرجع ثاني نفصل مساءه قلنا شكر وبنع الأطلق فيسجل سجدتين من دواء جالس قبل التسلطق قال حدثنا عبرم الناقر عبرم بن عيه محمد بن عبير وزهير بن حلق قال حدثنا السوفيان وابن عيين قال حدثنا خدير بن سعيد قال الإمام مصري وحدثنا خدير بن سعيد ومحمد بن رمع عن الليج بن سعيد ابو الحارف ألف حبيب أمس خالد بن مصر ومفترى فيناه عن الزهري لهذا الاسلامي رحمه الله قال حدثنا محمد بن مسلم ابو موسى عن سبحان الله لقب بالزبر قال حدثنا معان ابن هشام هشام ابن ابي عبد الله قال حدثني ابي عن يحيى بن كثير اليماني ابو نصر قال حدثنا ابو سلم من عبد الرحمن انبه حدثهم اننا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نجع من أباني أذبر الشيطان له قراط حتى لا يسمعوا الأبان فإذا قضي الأبان أقبلها فإذا قضي بها أذبرها فإذا قضي التكويب أقبلها يغطر بين المرض يعني يوجد عليه خطرات والوساوس على الشكور يقولوا أذكر, اذكر كذا اذكر انت عند المفتاح الفلاني في المكان بلاني عند الاوراق فلانية في المكان فلاني رخصة سيارة انت حاراتها في المكان فلاني انت بدور على البعض السقوع وعلى صياحة يبدأ يذكروا اذكر انت حاطق مئة دولار ادار تحت الرف الدراقب شوفك زي في الرف الدراقب شوفك؟ قالوا عمل من امتجر للأبن آدم هو بيتجر, بيتجر. ابن آدم بس امتجر للشيطان لكن الحكيم الفطين من سدد افترارات الأبواب على الشيطان قال لما لم يكن يغفر الأشياء ما كانش يغفر كلها كويسة حتى يظل رجله ان يدري يعني ما يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليس سجدتيني وهو جالس معنى ايه يبني على الأقل ومستيقر ويسجد سجدتيني وهو قبل التسليم الحجم قال عددنا عملة ابن يحمل ابن مصر قال عددنا ابن وحد ابن الله ابن وحد قال اخبرني عم ابن الحارث المصر عن عبد رمي المسعي عن عبد الرحمن الأعراض عن أبي ورائرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الشيطان إذا كوب بالصلاة وله ضراط فذكر نحوه وزاد فهناه ومناه لحل الإنسان بمنيه وذكره من حاجاته ما لم يكن للصلاة هل يا حب يح أنت من من سهوري زكريا سمع المواطن المالك وبطي عنده سنوات فأنت قال نور الإمام مالك لما أنت باطن عندي فقال لأتعلم منك عن خلق والسمت الحسن قال الإمام أحمد ما عمر الجسر إلى بغهاد بعد عبد الله مبارك أفضل من يحيا بيحيا تميمي من يصدق ولذلك كان بينهم مجادة علاق ومراسلات بين الإمام أحمد ويحيا بيحيا أرسل يحمي يحيى بالإمام أحمد أوصل لما مات قبل موته يعني ترسل ملابساً للإمام أحمد هي النساش الأحمد فكانت ملابسه متعارفين ملابس الباكستان أو أغانستان ديه ملابس تغصيلات هي الملابس له تغصيلات رحمه الله أخذ منها واحد ورطى عليهم إيه إنباط نعم قال طلعت على باته. العرض على ابن شهاب على عبد الرحمن الاعر عبد الله بن حيط قال صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا عم عم هذا الباب الاني له معنى الا باب الشهر واحكام على سته احاديث هذا مرض وسوقه ابن رمس يقول عن عبد الله بن حيط فصل صلى لنا رسول الله صلى الله, الله. حديث ابو هريره صح كل اللي فات حديث ابو هريره ها حديث عبد الله بن محمد فصلى لنا الله صلى من بعد الصلاه فقام الناس معه يعني الصلاه باين صلى ركعتين سهولة. الناس معه فقام الناس جمعه فقام الناس جمعه فلما قضى صلاته ونظر تسليمهم كبر ايه هذه مقصوده التشهد الاول مش يد تشهد فسجد سجدتين وهو جالس قبل ايه قبل التسليم ثم سلم فلروى حدثنا طفيله بن سعيد ابو رجاء روى حدثنا اللي قال حدثنا ابو رمح قال اخبرنا اللي عن ابن شهاب عن الأعفض ما اسمه الأعفض ورحمة الله أهل مصنع عن عبد الله بن محيد قال الأسدين علي البني عبد المطلق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهري وعليه جلوسا يعني تشاون أسد فلما تم صلاته سجد السجدتين يكبر في كل سجدة وهو جلس قبل أن يسانم وسجدهم الناس معهم فبسجود السعو هذا الأصل أنه يكون في قدر وحجم سجود السعو ما تقولش بعد سجود السعو أخففه في كارويته ويشون ناس في يكون بطول السعو صحيح السجود القويل ويجي عند السجود سعو بخطف البصر لا يقول فلما قضى سلطه ونضرنا تسليمه كبر فسجد سجدتينه وهو جالس قبل التسليم أمسلم قالوا حدثنا القذاب بن سعيد قالوا حدثنا ليه قالوا حدثنا ابن رف قال أخبرنا ليه عن ابن شهاب عن الأعراض عن عبد الله بن بحين تاني مزينة عبد الله بن بحين الأسالي حليفاني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بصراط الظهر وعليه جلوس فلما أتمه صلاطه سجد سجدتين يكبر في كل سجدتهم وجالدهم قبل أن يسلم فسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجنس هنا وقف لو أن الإمام قابل في مصر سبح له الناس فرجع فجاء متأولا جاهلا الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة وصلاة صحيحة معناك فالفعل هذا متعمدا الصلاة تصح ولا تنسى معناك وعليه أني أستأمد الصلاة من زديك معناك يبتلئ الصلاة من زديك فيهمل ركعات السابقة ويبني من بداية الركعة التي وفيتها عربنا يقول تكبيراً الإحرام الأولى تنفع تنفع فيهدر ما تقزم ويبني من الركعة الأولى الصلاة ومجمع قال وحدثنا أبو الوبيع الزهران ولا حدثنا حماد ولا حدثنا عبدالسعيد الأنصار عبد الرحمن العرص عبد الله بن مالك بن محينة لأزدي مرة قالوا الأسدين مرة قالوا الأزدي هي السين والزيت تناوبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بالشفع الذي يريد أن يجرس في الصلاة فمضى في الصلاة فلما كان من آخر في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلل ثم سلل هذا حريف عبد الله بن محين شوف حديث أبي سعيد الخدري قالوا حدثني محمد بن أحمد ابن آلي غرف قال حدثنا موسى بن داود سليمان بن بلاد عن زيل بن عن عضو ابن أسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشك أحدكم في سراطة فلم يدرك من شاء الله يعني أكروح حديث أبن هرأي الشك على البناء على الاقل بمصلي هذا واحد حديث عبد الله في انسيان التشهد الاوسط حديث ابي سعيد الخدري رضي الله في الشك مع التحري لحد الصلاه يقول صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاه فما ادري كم صلى ثلاثه ام اربعه فليطرح الشك وليبني على ما ثم يسلل سجدتين قبل أن يسلم هذا ليس في الشكل معك حاجة إنما هذا الشكل معه البناء على الوقت فإن كان صلى خمسا سفعنا له صر إن كان صلى خمسا فالسجدان تشفع له صراطا تصير سجد وإن كان صلى إذنها من الأربع كانتها لمن الشيطة ولذلك لما يسجد ابن آدم ينزو الشيطان ويولو على نفسه أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلا نفسه قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن حدثني عمد عبد الله حدثنا جاود بن قيس زيد بن في هذا بهذا الاسنادر لمعناه قال يسجد سجدتين قبل السلام كما قال سريمان بن ميلان قال حدثنا عثمان وأبو باك إبناء أبي الشئيدي وإصحاب المنصر جميعا عن جريب قال عثمان عددنا جريب عن مصر عن إبراهيم عن علق قال قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أول ما قصر ولما طبق قيل له يا رسول الله أحدث بالصلاة الشئيدي قال أول ماذا طبعا الرواه يكون هذا الحديث عن ناطس لأن نبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الناطس و هذا هو نار قال وما ذاك قال صليتك ذا وكذا على طريقة الكلامية قال اسويب قال صليتك ذا قال فالتالى رجلين وهو جالس بدأ الصلاة بالإباء قوم ما ينفعش تعملها وانت واقف كده الله اكبر وتنزل زيتك في الصلاه وانت جالس سنه رجلي كبر للانتقال مش كبر للاحرام في فرض هو جالس كده اهو معلش اي حاجة. ما, ما قالش اي حاجه ولا عمل بس ثانيا جاي وبعدين عمل ايضا الله اكبر وقام اعتدد ليأتي براكعة ايه والينبغي كده وانما دار اكثر الناس بيعمل كده عايز يجيب زي ده هي يكافر هو آه. وبعدين ينزل وبعدين يقوم تاني او ما بيجنش هو على طول هو يجيب الله اكبر ويبدأ يجيب ايه الراكعة ده غلق. أنا مخالف بفعل إذابي عليه الصلاة والسلام المفروض تجلس تتنير ذاك تجلس وبعدها تجيب تكبيرة انتقال تقول تبدأ بقى تقرأ بقى كده وتجيب بقى ده. ده. تقلوك عالتاني ليه لقص عليك تانيت او رابع هتجيب رجال عروبك ها؟ أذانك؟ في الجمع صلى واكد؟ يلا يخون، أذانك يا صلى الله صاحب جو ہے <سوائم>